اخاف عليكم فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير الى الله نرجعكم وهو على كل شيء قدير صدورهم ليستخفوا من ألا حين يستعشون ما يسرون يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور وما من دابة في الأرض إلا قرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه وكان عرشه على الماء ليبروكم أيكم أحسن عمل ولئن قلتم أنكم مدر الموت من بعد الموت ليقولن يقول الذين كفروا لا يقول الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة إلى أمة معدودة الله ألا يوم يأتيهم ليس مصروفاً عنهم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناها ثم نزعناها ولئن اذقناه نعما بعد ضراء امست بعد ضراء امست ليقولن ذهب ان ذهبت السيئات عني انه لفرح فخور الا الذي صبروا وعملوا الصالحات أولئك, أولئك لهم مغفرة لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركون بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك وض أم يقولون أفترى؟ قل فأتوا بعشر صورٍ مثله مفتريات مفتريات وادعوا من استطعت من دون الله من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجب لكم فعلم أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِن ومن قبله كتاب موسى إماماً، وقبله كتاب موسى إماماً ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فنار موعد، فلا تكفي ميرية من. إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَلَا إِنَّهُمْ يَكْذِبُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُونَ الأشهاد, ويقول الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ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 لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبطوا إلى ربهم أولئك أولئك أصحاب الجنة مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَى وَأَصَمّ وَالْبَصِيرُ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا الله عليكم عذاب يوم عظيم. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين إلا الذين هم أراضلنا بادي الرعي وما نرى لكم علينا نفضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة وأتاني رحمة من عدته فعميت عليكم فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون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 أيٌّ منكم لن يأتِهُم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني ذلَّم الظالمين قالوا يا نوح قد جادلنا فأكثر تجدالا فأتنا بما تعذنائك إنك كنت إن كنت من الصالحين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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بنيء مما تجريون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئ اسم ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكل ما مر عليهم لئن من قومه سخر منه قال إن منا فإنا نسخر منا فإن ننسخر منكم فإن ننسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب وَالنَّحْمِي فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ وَأَهْلَكَ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ إلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إلَّا قَلِيلٌ وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ونادى نوح لبناه وكان في معزني يا بني ركّم عنا ولا تكن سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم. وحال فَكَانَ الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعماك ويا سما أقلي وغيضما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 وأنوح بسلام منا وبركات عليك وعلى أمن من من معك وأمم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 فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنظُرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن 126. وقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضررونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ 127. ولما جاء آمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه والذين آمنوا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 ويا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيياخذكم فياخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت ما تدع في ذلكم ثلاثة أيام ذلك وعد الغير مكذوب فلم نجاء أننا نجينا صالحا والذين آمنوا والذين آمنوا معه برحمه منا, برحمة منا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 ووصلنا إلى قوم نوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 117. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاء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 ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإنني أخاف عليكم وإنني أخاف عليكم عذاب يومٍ ويا قوم أوف المكيال والميزان بالقصط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا, ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما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 سَكُمْ مِثْلَ مَن آصَابَ قَوْمَ نُوحٍ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٌ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول واننا نراك فينا ضعيفا ولو لا رهطك لرجمناك ومن انت علينا بعزيز قال يا قوم ارمطي اعز عليكم من الله وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظَهْرِيَ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ مَنْ يَأْتِهِ عَذَابٌ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْثَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا نَجْجَيْنَا شُعِيبًا أخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا ضعدا لمدينة كما بعِدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة مرفود. ذلك من أنباء القرى نخصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون التي يدعون من دون الله من شيء إلا لما جاء لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تتبية وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم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 إن ربك فعال لما يريد، وأن الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها خالدين فيها ما دامت السماوات وتر والأرض إلا, إلا ما شاء ربك عطا.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 ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم بريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم. صلاة طرفينها لوزل فم من الليل إن الحسنات يذهبن السئيات ذلك ذكرالذكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلو لا كان من القرون من قبلكم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 ولو شاء ربك لجعلنا سمتهم واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من الرحمة ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لَمْ لَأَنَّهُنَّ لَمْ لَأَنَّهُنَّ مِنَ الْجِنَّ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبدوا وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون